قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاق ويعقوب والأسباق وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ من ربهم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 Kadap Allahu'l